انتم الا في ضلال كبير وطالم لم كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم قَيِّبَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرَّ قَوْلَكُمْ أَوْجَهَرُ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور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 الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدا ام, يمشي سويا, أم يمشي سويا على صراط مستقيم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 قُلْ إِنَّ الْعِلْمَ عِنْدَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم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 قُل رَأَيْتُ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَرَّا فَمَن يأتيكم